Book 2 Neljäkymmentä kolme Thalafatun wa arbaun Fi hadikati lhajewaan Fi Tuolla on eläintarha. تلك هي حديقة الحيوان. هل هي حديقة الحيوان؟ طلبتك راحبيت. هنالك الزرافات. هنالك الزرافات. ميسا كارهت أين الدبابة؟ الدب؟ ميسا أين الفيلة؟ ميسا كارميت أوفت؟ أين الحيات؟ أين الحيات؟ ميس ليونت أوفت؟ أين الأسود؟ أين الأسود؟ مين الله عن كاميرا؟ معي كاميرات صور معي كاميرا صور من كاميرا. معي كاميرا فيديو. معي كاميرا فيديو. ميس بطارية أباد. أين توجد بطارية؟ أين طيور البطريق؟, أين طيور البطريق؟ missä kengurut ovat? Aina kangar? Aina -kangar? Missä sarvikuonot ovat? Aina vahidulkarin? Aina vahidulkarin? Missä on vessa? Aina tuujadu dauratumiyyah, hammam? Aina tuujad dauratalmiyah? Tuolla on kahvila. هناك مقهى. هناك مقهى. تولان رافينتولا. هناك مطعم. هناك مطعم. ميسا أين الجمال؟ أين الجمال؟ ميسا غوريلات يسابرت أوبرت. أين الغريلات والحمور الوحشية؟ أين الجوريلات والحمور الوحشية؟ ميسا تيكرتي كروكتيل النمور والتماسيح؟ أين النمور والتماسيح؟